سبح اسم ربك الأعلى، الذي خَلَقَ فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ بثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،